للغيره نبراس يا رفعه الراس مخاب ابوك مولدك سماك عباد مخاب ابوك مولدك سماك عباد اه للغيره نبراس يا رفعه الراس للغيرة نبراس يا رفعة الراس ما خاب ابوك عبا للغيرة للغيرة يا رفعة الراس الاهله احفظها له ما خاب ابوك ما اسمك وين اسم لا جعل وصفك عباس ابنا طيرت ابوك بقلبك ونورك يحبك عباس ابنا هاي الكرمه والوفا والعز يعرفك عباس ابنا واللي يجود من طبعي يجي ويستجدي كفك عباس ابنا اه يا اغلى مولود بيحتاجك الجود رفعه للغيره للغيره مولدك سمك عباد مخاب مولدك سمك عباد انا بشوف لا حديرة. لا حديرة. لا حديرة. كنشوف. كنشوف الجمهور لا حد لا حد خلينا نشوف الجمهور خلي يسوي وحكه للغيره مخاببوت. مخاببوت. مخاببوت. سامان مخاف الله الله يلا الله قال ما كل اسم لاجع لوصفك عباس اهديرتكم قلبكم نور يحبك عنك يا سيد هاي الكرمه والوفا والعز يعرفك عباس عباس والجود من طبعي يجي ويستجدي كف عباس عباس يا اغلى مولود نحتاجك الجون يا اغلى مولود جنتك سوجاك يا عنوان الوفا من هاللي ينقى بابوك بمولدك سماك عقاب اه سوجاك يا عنوان الوفا من هاللي ينقى بابوك بمولدك الغيره للغيره نبرا يا رفعه يا رفعه للغيره للغيره نبرا يا رفعه الراس مخاب مخابك محاضر القصور اللي تتسمى اه يا محلى اسمك والبشر تتمنى اسمك قصاص حبا اه اسمك حلو يا بالفضل والاحلى رسمك قصاص <أه> حبا هي اسمك تشتاقي لو تحلمت تضمك قصاص حبا احضن حضنك يا قمر وتضمك امه ما حد جاكيت نور للخوه من دور نور للخوه من دور انت اللي جيب يوم من وقامه تعرف الياس ابوك بمولدك سمك عفا انت اللي جيب يوم من وقامه تعرف الياس اعيد اعيد اعيد اسمك والبشر تتمنى اسمه عباس عباس اسمك حلو يا عباس اسمك والبشر تتمنى اسمه في حضنك يا قمر وتضمك امك حضك عبا وتحتك النور للخوه من دور والبهجه بتنور للخوه من بيوم الواقع ما تعرف الياس فوق مولدك سمك عباس مقامك بمولدك سمك عباس احلى الغيره يا رفعه ال عليهم يرد وهم يقولون يقعد عمي عمي يقعد عليك العباس عليك العباس صاحب الليله صاحب الزمان عمه هو يبني الحوايج استري جول جول للغيره راح يجي لك جول للغيره نبراس يا رفعات للغيره للغيره سمعك ايوه الله الله الله اسمع يا اسمعك من شاف ابوك المرتضى ماخذ وسامك من مولدك انت اللي خادم ايمانك عباس عباس احسن البدايه بعالمك واصبح ختامك عباس عباس من مهجك زينب وصل طيب سلامك من مهجك زينب وصل طيب سلامك اوجهن ابكي حيك وتسمرات بك زين ابكي حيك وتسمرات بك تدريك وعارف حيدر بالكون فرحان ابوك بمولدك سمك عبا تدريك وعارف حيدر وبالكون فرحان يلا اخير اخير جواب اخير للقيره بابا عباس عباس ولا تذشفك بالدنيا سامد عباس عباس ترجع على الكفر للعلي صاع عباس عباس وكل مرتبات الوجسواعي عباس عباس من هولي يلعوي. ما من ما جرا جرا ليره ليره جرا يا رفعه المخاب مخاب باكم مولدك سمك عفاه مخاب مولدك سمك عفاه يا سيد الحمى واسد تحرس عريناك عفاه عايز يهدمر دنيانا من وجهه جديده جهنم حاشدينك قرص عقاب خمسه ايمنا يا جمر قبله يمينان قرص عقاب وبهالكرامات تصعد مقامات وبهالكرامات تصعد مقامات كعبصرت يا بل فضل وطوفك وصلت يا بالفضل والطوفة لنا مخاض بوك مولدك سما من غيره للغيره, للغيرة, للغيرة. نبراس يا رفعه وصلك الدعامه وعندي معقد ان شاء الله يلا غدا وعندي ميعاد لنفس الموعد واختم يا قايل ابيات يا سيد الحما واسد تحرس عريناك حفاس حفاس يجمر من وجهات جبينك حفاس حفاس اخ تخطني بجمره جهلنا محاسدينا حفاس قبل ويمينا اك مقام وان كرامات تصعد معا اك عبصت يا بل النار اللي تك سماك عبا مخا وكم وولدان عباس اصلي